وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب ناقورنا فتطاول عليه العمر ولكن ما ان شئنا ناقورنا فتقاول عليه العمر وما كنت ساويا في أهل مرينة تتلو عليهم آياتنا ولكن وما كنت ساويا في أهل مرينة تتلو عليهم آياتنا ولكن ولكن مكُ تَجانِ بِذ قور إذ داَنَا وَلَكِ الَّح مَتَم مِِّكَكُذِر وَنكُ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم فَيَقُولُوا وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم فَيَقُولُوا فَيَقُولُوا فنا لَلا أوسلتَ إلينا وَسول سَنت أبي آياتك وَنك منِمؤمنين لاص بنا لَلا أولت إلينا وَسوللا سنت أبي لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أوتي أَوَلَمْ يَسْكُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ أَوَلَمْ يَسْكُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالَ مُوسَىٰ غَانَ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم إِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغيره دم مِنَ الله وَمَن ضَلَّ مِنَّا من اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هدى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ